لآن ل ا ق ر موسوعه النابلسي ل ه م ط ا ا ن للعلوم إ الاسلاميه أذقنا ا ن رحمة اسماء الله ق ا ل أسرع ر م ك الحسنى إ ل ا ما يكتبون ك ت و م ر هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إ ذ ا كنتم في الفلك وجرينا ب بهم ر ي ح بريح طيبه ة وفرحوا ب ا وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف جاءتها اسماء الله م من و ج ك مكان وظنوا ن أ م بهم أحيط د ع و ا ل ل ه دعوا الله, دعوا الله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 وظن اهلها انهم قادرون عليها أتاها, اتاها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حصيدا ك أ ن لم تغن بالامس كذلك نفصل ا ل آ ي ا ت لقوم يتفكرون